بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى في كتاب أو في درس كتاب معالم السنن للإمام الخطابي حمد بن محمد الذي شرح فيه سنن أبي داود رحمه الله أحد الكتب الستة التي عليها كما تكرر مرارا التي عليها مدار الحديث في الإسلام أحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود والذي تميز على غيره من الكتب الستة أو الأمهات الستة بجمعه لأحاديث الأحكام جمع جمع فيه احد يعني يعني ركز جهده او ركز احاديث الكتاب او ركز عمله على استقصاء او على جمع احاديث الاحكام بالدرجة الأولى وما عدا ذلك فلم يذكر هذا تقدم الكلام عليه في في اثناء الكلام في أثناء الكلام على المدخل إلى سنن ابي داود رحمه الله في هذه اللقاءات و الشارح رحمه الله وقلنا أن أبا داود رحمه الله إنما يذكر في الباب عادته أن عادته رحمه الله في هذا الكتاب أنه لا يذكر غالبا إلا حديثا واحدا او حديثين في الغالب او ثلاثة على الأكثر يعني لا, لا, لا يذكر كغيره أو مثل الكتب الأخرى مثل الصحيحين مثلا او مثل الكتب التي, التي, التي, التي فيها جمع الجمع للأحاديث مثل بلغة المرام مثل المنطقة منطقة الأخبار للمجد بن تيمية مثل الترغيب والترهيب مثل المشكاة مشكاة المصابيح إلى غير ذلك من كتب الحديث المعروفة هذه تذكر في أكثر الأحيان أو في كثير من رحان مجموعة كبيرة من الأحاديث لكن أبا داوود رحمه الله قاعدته أن يذكر إلا حديثا أو حديثين فيختصر مسائل الباب في هذين وكذلك تبعه الشارح رحمه الله الإمام الخطابي كأنه تبعه في ذلك فإنه يأتي إلى الباب الذي فيه مثلا حديثين أو ثلاثة فيأخذ, فيأخذ منها حديثا واحدا ويشرحه ويكون بذلك مستقصيا أو يكون بشرح هذا قد ذكر جملة ما في الباب من المسائل يعني ما يأتي إلى حديث الباب حديثا حديثا فيشرحه لا إنما يأتي إلى حديث واحد أو حديثين فيشرحهما ويكون بذلك قد طوف أو ألم بأطراف المسائل مسائل الباب ويكون قد دل بما ذكره على ما لم يذكره الشيء الذي ذكره بالشرح يكون كافيا يغطي يعني يغطي مسائل الباب في الغالب والكمال لله عز وجل يعني ليس هذا يعني الغرض منه آه آه التسجيل العصمة له رحمه الله لا إن المقصود أن أنه اجتهد فيها لأن لأنه قصد أقصد الاختصار شرحه مختصر ومركز لم يقصد الاستقصاء ولم يقصد البسط لم يقصد البسط وإنما قصده الإيجاز وقلنا أيضا من باب التذكير لأنه قد يكون ما محضر معنا بعض بعض هذا بعض هذه الفوائد أو بعض هذه البداخل قلنا أنه أن الخطابية رحمه الله من شأنه الاختصار والإيجاز وأنه قصد بهذا الكتاب كما سمعتم في مقدمته أن يقرب المحدث إلى الفقه وأن يقرب الفقيه إلى الحديث، أن يقرب المحدث المشتغل بالحديث إلى الفقه وأن يقرب الفقهاء الفقيه إلى الحديث، لأنه كان في زمانه طائفتان متخاصمتان إحداهما يطلق عليها أهل الحديث والأثر. يسمو يسمونا بأهل الحديث والأثر والثانية سمى أهل الفقه والنظر وأنها كما قال رحمه الله كانتا متخاصمتين متنازعتين وبينهما من الـ من ال من الاختلاف ومن غير ذلك ما بينهما وأنه ليست طائفة لا توجد كانه يقول لا توجد في الأرض أو في العلوم كلها طائفة هي أقرب إلى الأخرى أو وأك وأشد الاخرى من هاتين الطائفتين من احتياج طائفة أهل الحديث والأثر إلى طائفة أهل الفقه والنظر والعكس كذلك من حاجه من حاجة أهل الفقه والنظر إلى أهل الحديث والأثر هؤلاء يحتاجون إلى هؤلاء وهؤلاء يحتاجون إلى هؤلاء يعني أنهم كما يقول كانه يقول أنهم يكمل بعضهم بعضا وأنهم لا حاجة بل لا صواب لا صحة لا صواب فيما فيما كانوا عليه من حال من التخاصم والتنازع وتبادل التهم تبادل التهم كل طائفة من الأخرى باتهامات لا داعي لعرضها لأن هذه كما قلنا أنها مسألة قديمة. أن هذا النزاع قديم وقد من الله عز وجل بإنهائه تقريبا انتهى الآن تقريبا لما تيسر بفضل الله عز وجل من التقاء العلماء في المجامع الفقية وفي المؤتمرات وفي الندوات وفي الجامعات وفي كل ما, في كل ما يمكن الاجتماع فيه فتقاربت الأنظار وإن شاء الله هذا أدعى كذلك لتقارب القلوب والتفاهم وما يترتب على ذلك من نقاش علمي يجلي حقائق المسائل وحقائق الأمور ويوضح ما غمض من كل طائفة عن أخرى فهذا الحمد لله أمر قديم زال زال كله أو جله بحمد الله عز وجل ما عاد أصبح منه شيء يذكر الآن بفضل الله عز وجل إلا شيئا قليلا في بعض البلاد وعند بعض الناس الذين يعني قد يخالفون هذا هذا المنهج وهذا الطراق لكن قليلة قليلة وليس الكثير ليست كما كان الحال عليه في عهد الإمام الخطابي رحمه الله ولذلك قال بأني ألفت هذا الكتاب ليجد المحدث فيه أو ليكون للمحدث عونا منه على قربه من الفق يقرب المحدث إلى الفق لأنه ي... لأن القبطية رحمه الله عندما يذكر الحديث يقول يعني بعد أن يسر الحديث بعد أن يسر الحديث من سنن يا داود يردف ذلك أو يعقب عليه بعد بيان المعاني والغريب ها وإذا كان في الحديث كلام من ناحية الصحة وغير ذلك فيذكره في كثير من بعد ذلك يقول وفيه من الفقه يعني في هذا الحديث فيه من الفقه هذه هذه هذه المسألة أو هذه القاتمة التقطيم يعني هو الذي قصد إليه حين قال بأن أردت أن يجد أن يجد المحدث في هذا الكتاب ما يقربه إلى الفقه وأن يجد الفقيه في هذا الكتاب ما يقربه إلى الحديث لأن لأن كل واحدة منه بحاجة إلى الأخرى. أهل الحديث بحاجة أهل الفقه والنظر واهل الفقه بحاجة كذلك إلى, الـ إلى, الـ إلى أهل الحديث والنظر إحداهما تؤسس تشتغل بالدليل بصحة الدليل وتقعد القواعد المتعلقة بالحديث من ناحية الصحة ومن ناحية اشتراط شروط هذه الصحة وبيان ما يتعلق بذلك من حيث قبول الحديث من حيث القبول والرد وغير ذلك من أنواع علوم الحديث الكثيرة التي ذكر منها ابن من الصلاح أو التي أوردها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث أو المشهور بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لأنه كالمقدمة لدراسة الحديث النبوي لأنه كالمقدمة أشبه بالمقدمة يقدمها طالب علم الحديث بين يدي دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك اشتهرت عند وخاصة عند عند بعض البلاد في البلاد الأخرى غير العربية اشتهرت بالمقدمة يعني انتشرت هذا الاسم عندهم بادئ ذي في البداية لكن هي على كل حال أمالي في علوم الحديث الكتاب علوم الحديث مشهور معروف للإمام أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله الذي لما ولي دار الحديث الأشرفية في دمشق ما هو ألقى لطلابه إنما أملا عليهم أمالي أم أمالي وهي التي يعني يملي عليهم يملي على طلبه على طلبته الذين يجلسون عنده في هذه الدار دار الحديث الأشرف يملي عليهم فيكتبون يملي عليه فيكتبون ففيكتبون هذه الامالي فاجتمع منها هذا الكتاب الجليل النفيس وهو كتاب علوم الحديث بالصلاح الذي كما قلت قبل قد ذكر فيه خمسة وستين نوعا من أنواع حلم الحديث وكل نوع منها علم مستقل براسه له حدوده تعريفات شروط قضايا متعلقة به يعني النوع الصحيح والنوع الضعيف والنوع الحسن والنوع المرسل والنوع المعضل والنوع المنقلب والنوع المدرج والنوع المعضل والنوع مختلف الحديث والنوع رواية الاباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الأبناء وهكذا أنواع كثيرة ذكر خمسة, خمسة, خمسة وستين نوعا كل نوع هو علم مستقل برأسه ولذلك سميت علوم الحديث تقابل علم هذا هذا يسعى أو أصول الحديث أيضا مقابلة لعلم أصول الفقه هناك أصول الفقه كالتمهيد والقواعد للاستنباط هنا أصول الحديث كالتمهيد والقواعد لدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة وبصيرة ف نجد سنسمع بعد قليل لأننا لأن هذه اللقاءات طال الكلام فيها جدا على كتاب الطهارة واداب التخلي والأحاديث التي شرحها الإمام الخطابي في هذا الكتاب الجليل وقلنا أنها تسعة عشر بابا أليس كذلك؟ تسعة عشر بابا في كتاب الطهارة وذكر فيها نحو من عشرين حديثا تسعة عشر أو عشرين حديثا كل كلها في آداب التخلي وقلنا أيضا أن الآداب هذا أكرر أيضا لأن أشعر أن أو أظن أن كثيرا من الحاضرين لم يستمعوا إلى هذا لأن ما كانوا حاضرين فيما سبق في وهذا هذا شيء شأن معروف في هذه الدروس العامة يحضرها فريق ولا يحضرها آخر وقد والعكس قد يحضرها الناس لم يحضروا أصلا ما ما سمعوا شيء ما هذا ف. لعلكم في هذا فائدة فالمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها في الأصل طبعا مؤلف الأصل وهو من الإمام أبو داود رحمه الله وهي ذكر فيها تسعة عشر بابا تضمنت نحو من عشرين حديثا كله كل, حديث بها كل حديث منها يؤسس أو يدل على أدب من أداب التخلي وقضاء الحاجة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها وهذه الآداب ليس المقصود بها أن أمر يعني شيء ثانوي أو شيء لما نسمع أدب يعني كنا نقول أنه من ما يقابل الشيء الذي هو ليس بواجب لا ليس المقصود بالآداب هذا المقصود بالآداب الآداب التي الآداب التي أدبنا الدين بها في هذه المسألة في مسألة قضاء الحاجة أدبنا يعني يعني علمنا ووجهنا إلى أن نفعل هذه لأن الدين كله كما قال الإمام ابن القيم أن الدين كله أدب كل تشريعات الدين وأحكام أحكام الدين وتشريعات قضاياه كلها آداب تعتبر آداب بهذا المعنى يعني أن الله أدبنا بها هذب نفوسنا وطهر قلوبنا ووجهنا الى, الى, الى أحسن صراط إلى أقوم سبيل سواء كان ذلك في موضوع الطهاره والتخلي أو كان في موضوع الصلاه التي هي عماد الدين أو كان ذلك بالزكاه الذي طهرت المال أو كان في الصيام الذي هو في من افضل الاعمال أو أنه كما ورد في الحديث أنه لا عدل له ولكن الصواب أن الصلاة هي التي هي, هي أفضل لأن لأن لأنه دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فهذا دليل صحيح صريح على أن أفضل الأعمال هي الصلاة لكن هناك حديث آخر وهو أن الصوم أمره ما الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وقال بأنه لا علّ له يعني أنه في, في هذا الجانب الذي هو الخفي في الجانب التعبدي الخفي لأنها عبادة لا يطلع عليه الله عز وجل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابها عند الكلام على فضائل الصيام والكلام على ما يتعلق بذلك وقبل ذلك الصلاة وقبل و ما يتصل بها، لكن هذا بالمناسبة أو بإشارة هذه إشارة يعابرة على هذا الموضوع. فقوله رحمه الله يعني من من منهجه ومن طريقتها التي سنسمعه بعد قليل، لأننا لأن هذه الآداب تقريبا بحمد الله ان هذه أن كل هذه الآداب أو جلها بفضل الله عز وجل ومنه وإكرام قد تعرض لها قد سبق الكلام عليها يعني في اللقاءات سابقة تقريبا إما الكل وإما الجل جل هذه الأداب ولكن بقي المرور أو بقي العرض بقي عرض كلام الشيخ كلام الإمام الخطابي رحمه الله بعبارته هو بعبارته البليغه لأن من فوائد هذا الكتاب الجليل ومن مزاياه الذي تفرد بها هو أنه صاغه بعبارة بليغه راقية لأن الرجل رحمه الله صاحب لغة وأدب رجل ليس فقط محدثا ليس فقط هو ليس هو محدث فقط من أهل الحديث هو كذلك نعم لكنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تعده من أهل اللغة والأدب أيضا وله مؤلفات في ذلك منها من أشهرها كتابه غريب الحديث كتاب غريب الحديث وهذه من أجل كتبه رحمه الله وهو كتاب مطبوع يأتي في الحديث الغريبة التي وردت في الاحاديث فيشرحها شرحا لغويا جميلا ويستشهن لها باللغة بلغة العرب وبشعرهم وفيه من الفوائد والفرائد ما لا يكاد يحصل وما لا يكاد يحاط به إلا, إلا عند القليل ولو كتب أخرى طلع له كتاب البامرة الخطاب ولو كتب جليلة أخرى تغير المعالم غير معالم السنن من اشهرها كتاب أعلام الحديث كتاب أعلام الحديث في شرح إيش؟ شرح صحيح البخاري نعم كما شرح سنن أبي داود فذلك له كتاب أعلام الحديث عندنا معالم السنن في شرح سنن أبي داود السجستاني لكن لكن لكنه شرح صحيح الإمام الجليل البخاري أبو عبد الله وهو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله المتوفى سنة 256 للهجرة أمير المؤمنين في الحديث وصاحب أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند أهل المشرق وأما أهل المغرب فيقدمون إيش صحيح مسلم يقدمون صحيحة مسلم رحمه الله وهم الصحيحان على كل حالهما أصح أصحوا بعد كتاب الله عز وجل الجمهور الأكثر وخاصة أهل المشرق على تقديم صحيح البخاري رحمه الله فالخطاب رحمه الله لأسباب كثيرة أيضا لعلنا نتكلم عنها في, في, في, في موقف آخر أو في لقاء آخر يعني أسباب تقديم صحيح البخاري المهم انه شرح على شرح البخاري صحيح البخاري بكتاب اسماه اعلام الحديث وله كتاب شان الدعاء أيضا ذكر فيه كل كثيرا من مسائل الدعاء من حيث الفضائل الحديث والآثار الواردة فيها وما ينبغي في ذلك ما ينبغي من آداب وما يتصل بكل ما يتصل بذلك كسمه شأن الدعاء شأن الدعاء ولو كتاب لطيف يعني لطيف يعني يعني ليس كبيرا هو لطيف يعني من اللطف ممكن نعم يعني كتاب جميل يعني لكن القص باللطف يعني أنه ليس كبيرا هكذا جز يعني في حوالي مائة صفحة أو نحو ذلك في موضوع العزلة في موضوع العزلة مسألة العزل العزله ذكر ما فيها ما ورد فيها من الاثار من الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث عليها وذكر الأحاديث المقابلة التي فيها الحث التي فيها الحث على الخلطه بالناس وأنها أفضل من اعتزالهم مثل قوله صلوات الله وسلام عليه المؤمن القوي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يسبرو على ذمها كذا المهم يأتي بالأحاديث الواردة في المسألة في مسألة العزلة ويأتي بالأقوال والآثار والنصوص عن السلف عن السلف الصالح وعن الأئمة ما قالوا في ذلك ويذكر الأشعار والنصوص يعني المهم كأنه دائرة معارف أو كأنه يعني حجة أو مرجع أو مصدر في مسألة العزلة بعبارة بليغة طبعا يذكر يسوق يسوق الكتاب بعبارة أو بعبارته البليغة الشهيرة عنه التي سنسمع إن شاء الله شيئا منها عند قراءتنا هذه الليلة في بعض الكتاب لأن, لأن, كان لأن اللقاءات السابقة كانت كلها كما, كما هو الشأن في, في هذا اللقاء يعني, يعني الكلام شرح, شرح لما ذكره المصنف رحمه الله الإمام الخطابي الآن نستمع إلى شيء من كلامه رحمه الله في شرح هذه الأبواب التي هي ضرورية التخلي والآداب وان كان يعرفها الأكثرون لكنها لا بد منها وهي دائما في الغالب موجودة في أوائل كتب السنة وفي كتب الفقه أوائل كتب القذر لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فالكلام على الطهارة يقتضي الكلام على آداب التخلي وآداب الاستجاء وما يتصل بذلك من آداب ومن أحكام ومن شروط ومن مسائل وذكر النصوص الواردة فيها وبيان ما يتعلق بذلك فنأتي الآن إلى, الكلام إلى باب ما ينهى أن يستنج باب ومن باب حتى حتى لما يعنون العنوان في قوله رحمه الله ومن باب ما ينهى أن يستنجى به هذا من باب يعني ال الذي ذكره ابو داود رحمه الله صاحب السنن ما الذي ذكر قال باب ما ينهى أن يستنجى به هذا, هذا صياغه ابي داود او نص ابي داود لكن القطابي يقول إيش ومن باب هذا يدلك على ماذا على أنه لن يشرح كل احاديث الباب اليس كذلك لأنه لو شرح لكان لك ذكر باب فقط اقتصر على ذلك لكن, لكن لما يقول ومن باب يعني أنني سأذكر من هذا الباب ما تقتضيه الفائدة العلمية أو ما يقتضيه البيان الكافي والشافي لهذا الباب دون اشتراط ودون التزام بشرح كل أحاديث الباب نعم قال ومن باب ما ينهى أن يستنجابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأصلي واسلم على من لا نبي بعده وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا قال الإمام المصنف أبو سليمان الخطابي رحمه الله ومن باب ما ينهى أن يستنجابه. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أن شيم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني عن رويفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نض وأخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فاخبر الناس انه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو يستنجي برجيع دابه او عوم فان محمدا منه بريء هذا الدليل على أن ليست قضية أدب بس أدب يعني يعني أنه لك أن تفعله ولك أن لا تفعله هو هو على كل حال الأدب هي, هي سنن, سنن هذا يقودنا إلى الكلام على عند أننا وكثيرا من الناس لما تقول أنه سنة يقول الحمد لله يحمد الله أن قضية ما هي صعبة يعني لما تقول هذه سنة تقول سنة كأنه يستخف بها لا هو ليس المقصود أن تقول أن هذا سنة يعني ليست مهمة لما نقول هذا الأمر سنة يعني الذي يقابل المستحب عند علماء الأصول السنة تقابل المستحب اليس كذلك عن الشيء المستحب ليس المقصود بها لما نقول أن هذه سنه يعني تفهم منها ان شيء غير مهم لا لا المقصود لما نقول أن سنة أنها لا يعاقب من تركها لكن الذي يثاب فعلها لكن لا يعاقب من تركها إذا ترك السنة لا يعاقب عليها لا على تركها لكن لا شك أن الذي يترك السنة إيش؟ قد أدخل على نفسه النقص وأدخل على نفسه الخلل الكبير لأنه أضاع على نفسه يعني شيئا كثيرا من الفضل وإذا اعتاد على ذلك أيضا اعتاد على ترك السنن هذه هذه مشكلة أيضا أنه يتتابع في هذا هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الاقتداء بالإمام تقدم قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في في حديث الصحيح تقدم فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتخلى يتأخرون ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يتأخر يتأخر, يتأخر يتعود على التأخير يتأخر إلى يؤخر الله أصبح خلاص التأخير عنده إيش؟ شيء عادي يعني يعتاد على التأخير دائما الناس يتقدمون يتسابقون إلى الفضل يتسابقون إلى الصفوف الأولى وهذا يتأخر يتأخر كما قال صلى الله عليه وسلم اعتاد على التقي يتأخر يتأخر, يتأخر يتأخر حتى يصبح من المتأخرين دائما دائما متاخر معروف بانه معروف بالتأخر وليس بالتقدم هذا شيء طيب ولا شيء سيء ليس شيئا طيبا لا شك ما هو ما هو ما هو خطيئة وله ذنب كبير لكنه شيء شيء يشان به المسلم ما هو طيب ليس طيب وإذا اعتاده مثل الطالب المقصر الذي اعتاد الإهمال والكسل وعدم راجعة الدروس وعدم الاهتمام بالمواد من أول العام وتركها تركها الاخر تركه إلى أن يصبح مشهورا بالتأخر عن اقرانه من الطلاب من المجتهدين المثابرين المواظبين على دروسهم فهو عند الحصاد يكون شك متأخرا حتى لو نجح إنجح الحافة حتى لو اجتاز الامتحان اجتازه على الحافة يعني ما يلا ينجح الله يمشي هذا مثل المتفوق المتقدم الذي هذا مثل هذا هذا في ال هذا هذا مثل للتوضيح ليس هذا هذا ليس مثل هذا يعني نتكلم في مسألة السنن ولا فالقصد أنك لما نقول سنة لا تفهم منها أن سنة يعني معنى أنها مهمة يعني ممكن إذا فعلت فعلت ما فعلت ما في مشكلة لا ليس هذا المقصود المقصود بأن السنة يعني ليست مثل الواجب بمعنى أنه إذا فعلها يثاب عليها لكن إذا فعلها إذا تركها لا يعاقب عليها لكنه بتركه للسنة اولا خالف نبيه صلى الله عليه وسلم والمحب شأن المحب أنه مطيع للمحبوب متأسن كما كان بعض الصحابة مثل كما كان ابن عمر رضي الله عنهما الذي وغيره من الصحابة لكن, لكن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق رضي الله عنهما كان شديدا معروفا بالشدة الاتباع للآثار النبوية حتى إنه كان لمصاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه نزل في هذا المكان أقام في هذا المكان قضى حاجته في هذا المكان فيتعمد أو يقصد رضي الله عنه عن أن ينزل في نفس المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في المنطقة الفلانية نزل فينزل فيها في ذلك المكان جلس فجلس فيه هذا شأن المحب هذا ليس ليس بلازم يعني هذا يلزم لازم يفعل الإنسان هذا يجب عليه ها؟ لا يجب عليه لا يجب على ابن عمر رضي الله عنه ولا على غيره لكن هذا دليل المحبة دليل قوة المحبة له صلوات الله وسلامه عليه وعلى كمال هذه المحبة حتى إنه في الأشياء التي لم يؤمر بها يعني ما هو لم يؤمر بها مخالف للشرع لا يعني لا تلزمه لا تلزمه لو فعلها ما في لا, لا ليس فيها ضرر لكنها لا تلزمه مع ذلك فعلها فما بلك بالسنن والسنن المؤكدة خاصة التي تأكدت بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره فالسنن هذه لا, لا تفهم أو لا يفهمن أحد أن المقول سنة أنها ليست مهمة لا ليس هذا المقصود المقصود أنها ليست كالواجب أنه إذا تركها يأثم لا لكن إذا اعتاد تركها لا شك أن هذا حرمان كبير حرمان يحرم به المرء نفسه لأن لأنه ابتعد عن الاقتداء بالحبيب صلوات الله وسلامه عليه الذي عنوان محبته ودليل محبته صلوات الله وسلامه عليه والبرهان على هذه المحبة هو كمال الاتباع والاقتداء وليس بإقامة الحفلات وليس بإقامة الرقص في هذه الحفلات رقص الزار أو غير ذلك لا هذا ليس دليل على المحبة أبدا المحبة هي بالاتباع المحبة له صلوات الله وسلامه عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا, هذا, هذا, هذا هو عنوان المحبة تعصي الاله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مو مخيم حفلات لا المحب هو مطيع لمحبوبه الذي يجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الوالد والولد والناس أجمعين كما قال هو صلوات الله وسلام عليه في الحديث الصحيح لما قال له الفاروق عمر بن خطاب رضي الله عنه والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي فقال لا يا عمر إن حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن تحقق المحبة الكاملة رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا, لا, لا منتهى الدرس ولكن هذا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة هذا أيضا من المحبة من صلى علي صلاة صلى الله بها صلى الله عليه بها عشر خاصة يعني حث على هذه الصلاة والاكثار منها يوم الجمعة يوم الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم قال اكثروا علي من الصلاة فيه فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر وفي رواية أيضا لأبي داوود ولغيره في السنن فإن صلاتكم معروضة عليه معروضة علي فقال فقال فقالوا له كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي, بليم أي بليت, بليت فقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء يعني أن تأكل أجساد الأنبياء فها الصلاة عليه صلوات الله عليه وسلم هذا أيضا من الأدلة على محبته لأنه صلوات لأننا لأننا إنما نصلي عليه بالإضافة إلى المحبة لأنه هو صلوات الله عليه وسلم أمرنا بذلك فنحن نصلي عليه امثالة لأم محبة له أولا وامتثالا لأمره امثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وتدليلا على محبته صلوات الله وسلامه عليه فهذه هذه المحبة الحقة هذه هي المحبة الحقة نسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يحبه صلوات الله وسلامه عليه حبا حقا وأن يجعلنا من المتابعين له والمطيعين له صلوات الله وسلامه عليه والمحكمين لشرعه نعم من من محبته صلوات الله وسلامه عليه تحكيم شريعته هذا هذه دليل قوي واضح جدا على تحكيم شريعتها التي أذهبها صلوات الله وسلام عليه. المدلل المهم أدلة كثيرة تدل على يعني ما في الا الحفلات هي الحفلة بس الاحتفال هو الشيء الغير المشروع هو الذي هو الذي يدل على المحبة لا المحبة طريقها آخر طريقها الذي الذي مضى عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم وصالحوها وخيارها من من لدن القرون الأولى إلى أن حدث التغير في قرون متأخرة فعنوان محبته صلى الله عليه سنته دراسة سنته أيضا لأن من محبته صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن يعني يعتني بهذه السنة التي تركها صلى الله عليه وسلم الأحاديث يعني الأحاديث التي التي هي مدونة الآن موجودة بين أيدينا وما فيها والعمل بما فيها والاتعاظ بما ورد فيها في كتب في كتب في, في كتب الحديث وكتب السنة في كتب يسموها كتب الرقاق كتب كتاب الرقاق يعني كتب جمع كتاب كتاب الرقاق كما كما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم كذلك كتاب الرقاق الرقاق جمع رقيقة يعني أحاديث ترقق القلب إما أنها وصف للأحاديث بأنها رقيقة أو أنها تؤدي إلى رقة القلب وهو الأقوى يعني قراءة هذه الأحاديث كما في حديث في صحيح البخاري رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم في بداية كتاب الرقاق كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل فهذا الحديث الأول أو في الثاني في في كتاب الرقاق وهكذا على هذا النمط وعلى هذا النسق وعلى هذا المال احاديث كلها ترقيق للقلب موجوده في كتب السنه يسمى كتاب يسمى كتاب الرقاق يسمونها الائمه كما صنع الامام البخاري رحمه الله الإمام مسلم وكما صنع غيرهما يسمونه كتاب الرقاق يعني هذه ترقق القلب لترقق القلب القاسي حتى لا تكون القلوب مثل كالحجارة او اشد قسوة فتأتي هذه سواء النصوص من كتاب الله عز وجل او النصوص النبوية التي مثل هذه التي يذكرها الائمة ائمة المحدثين في مصنفاتهم ويعقدون لها بابا يسمونه كما سمعتهم يسمونه كتاب الرقاق نعم قال رحمه الله أن هنا البعير المهزول. شو بدأ يبدأ يتكلم على الغريب غريب الحديث. هذه طريقة يبدأ بغريب الحديث. وهذه يعني بضاعة فيها ضخمة كبيرة جدا رحمه الله. وهو امام في هذا الباب بـ بـ مع إمامته في السنه وفي وفي الفقه. و علوم الدين، ف كذلك في اللغة، لأننا ما قلنا أنه من أئمة أيضا يعتبر الأئمة الذين يعني الذين لنصوصهم مكانة عالية، النصوص التي تنقل عنهم في اللغة مكانة عالية، محترمة، اقتدى بها زي الإمام، كالإمام الذي إمام الصلاة الذي اقتدى به الناس، فهذا كذلك في اللغة، قلنا أن له كتاب إيش غريب الحديث. الحديث مبني على اللغة ليس كذلك يأتي بالكلمة مثل هذه مثل النضي وهذه يتكلم عنها بس ليس ليس بالاختصار الذي هنا هنا, هو هنا في كتاب معالم السنن ليس قصده أن يذكر أن يتكلم على الغريب لكن بمناسبة او لوجود لفظ غريب الحديث لا بد أن أن يشرحه ويبين لنا معانيه او معناه لا بد من هذا وهذه ليست هذه صديقة متبعة عند المصنفين في الحديث ليس مفردا هو بها لم ينفرد بها يبدأون بعد بيان درجة الحديث ومن أخرجوا أول شيء بالغريب على طول بعد قبل الكلام على معاني الحديث وفقهه وفق الحديث وما يتصل بذلك يبدأون بالغريب غالبا بعد الكلام على من أخرج الحديث يعني يعني التخريج ودرجة الحديث ليصل منها إلى درجة الحديث هل هو صحيح ولا ليس بصحيح ينتقلون على بعد ذلك إلى غريب الحديث نعم قال رحمه الله النضو ها هنا البعير المهزول يقال بعير النضو وناقة النضو والنضو وهو الذي أنضاه العمل وهز له الكد والجهد وفي هذا حجس لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة وقد أجازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل ولم يجزه أكثر الفقهاء وإنما رأوا في مثل هذا أجرة المثل طيب هذا شوف الآن هو يتكلم صحيح أن الكتاب كتاب الطهارة لكنه بمناسبة مرور هذه الكلمة الغريبة التي شرحها تكلم على هذه المسألة الفقهية وهي مسألة إيش قال ماذا قال وهذا حجة لمن حجة دليل هذه هذا حجة دليل نعم لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة نعم هذه مسألة ليست لها علاقة بالطهارة ولكن لاتصالها او لمناسبه كلامه على كلمة نضو ايش معنى نض الى هذه المسألة تطرق إلى هذه المسألة ليس هذا موضع ذكرها لا يعني في ليس بابها الفقهي ليس هذا هو الباب ليس هذا بابها الفقهي ها؟ ليس هو الباب الفقهي لها أو الباب الذي عادة تذكر فيه لكن هو ذكر هنا للكلام لمناسبة ذكر كلمة النظر يعني مثل هذا مثل الذي يسموه توارد الأفكار أو تتابع أو, أو, أو يعني أنت يعني تأتي تسمع كلمة أو عبارة فتتوارد عليك المعاني والأفكار المت المتعلقة بهذه العبارة وهذه الكلمة هذا هذا شأن الإمام الصطابي هنا لما تكلم على النضو وشرح كلمة النضو وأنها ال ال الضعف أو الهزال وسلسل ذلك أو تتابع في الكلام أو استمر في هذا المعنى إلى أن دخل هذه المسألة الفقهية التي هي ليست من كتاب الطهارة صحيح لكنها بمناسبة كلامه على النضو والشيء بالشيء يذكر كما يقولون فمناسبة شرحه للنضو تكلم على هذه المسألة الفقهية وقال بأنها حجة لمن, لمن أجاز إيش؟ أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على الشطر ما يصيبه من الغنيمة هذه في في في باب الباب الجهاد في باب الجهاد وأحكام الجهاد أليس كذلك فيما يتعلق بها؟ لكن هنا نحن في كتاب الطهارة فسأت ستأتي هذه إن شاء الله هذه المسألة في ذلك الباب لكن المقصود أنه ذكر هنا بهذه المناسبة لمناسبة كلامه على النضو وأن أيش معنى النضو ما معنى النضو النضو لأنها وردت في الحديث الذي عندنا الذي أمامنا أو الذي بين أيدينا وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا أو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولي ولجميع المؤمنين وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين